بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وثقاق كم اهلكنا من قبلهم من قوم فنادوا ولا تحين مناط واعجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهتي الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الماء منهم المسوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق اانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليتقوا في الاسباب دم دم ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل لله كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقع وقالوا ربنا وجلنا قصنا قبل يوم الحساب اصدر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال ما هو يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففجع منهم قالوا لا تخف خصمان قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فأحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال, فقال أسلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء وَإِنَّكَ سِرَّ مِنَ الْخُلَّاتِ لَيَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَسَنَّهُ فَاسْتَوْصَرَ رَبَّهُ وَحَضَرَ كَعْوَ أَنَابَ فَغَصَرَنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِيدًا عَلَى ذُنْ فَوَحُصْنَ مَأْبِ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى قيض لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فوهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تارت بالحجاب ودوها علي فطبق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتن سليمان وعلقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لواحد من بعدي انك انت الوهاب فسقرنا له الريح تجري بأمره رفقا حيث اصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصحاد هذا عطاءنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزنفى وحسن مآب واجهوا عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنخذ وعذاب أركض بردلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى وَخُذْ الألباب وخذ يدك ضغسا فاضرب به ولا تحنس نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلطناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار فاذكر إسماعيل وليتعوذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمستقين لحسن مآب دلات عدل مفتحت لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا ورزقنا ما له من مفاد هذا وإن للطاغين نشر وماذا جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله اذواد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 رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو لبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ إلا على إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة اني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقروا له ساددين فسدد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصين